اللهم ما في السماوات وما في الارض يوفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضاعف مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ